غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي جعل في السماء بروجا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 إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله وفرا الرحيما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 سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ Allahu Akbar يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.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 خالدين فيها حسنة مستقر ومقام قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله الله يا الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله Allah.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 قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورذق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم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 ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آيَاتُنَا بَيِنَةٌ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْنُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍ مِنْ ذَالِكُمْ أَنَّ رُوَاعَدَهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيدِ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 وأنزلنا من السماء ما بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فإن شأنا لكم به جنات من نخيل وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون